أمسها في أذن كل غالية، مهما عفرت، إنك لا تستطيعين أن تجابي الشياطين الذين ترسلين، لكنك لا تستطيعين أن تجابين, تجابين رب العزة في وجله في ذكر الغفران على المومنين. الدنيا أخيا، الدنيا حلم، والموت في قضاء، ويوم القيامة تفسير الأحلام. أيام معدود وسيفنا العدد والطريق صعبه الطريق صعبه صراط قبر محشر وطريق صعب مع قلة العدد وقد صار ولا ولاحى الجدد أترى تظنين أترى تظنين أن تبغينا إلى الأبد عجب أما يعتبر بالوالد الولد أين ما تحرك في الهواء همد أين الصرام النار همد أينما جرى من الدماء في عروق العصاة الأشرار والطائعين الأبرار جمع، ولكن كل منهم سيقف أمام عظيم لا يخلف ما وعد فمتى, فمتى ينتبه من رقدته من قد رقد اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرق له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا استرحمت به رحم وإذا استجرت به أجرف وإذا استغفرت به غفرت اللهم من أرادت من أخواتي الغالية أن تتوب في هذه الساعة اللهم فتب عليها اللهم فتب عليها توبة من عندك تبيض بها تواد طحائفها توبة ترفعها من أوحال الذل والمعاصي إلى رياض الجنان والنعيم عندك اللهم اقلب قلوبنا وقلبها على ما يرضيك وتبته حتى تلاقيك فترضيها يا رب فوق أرضك وتحت أرضك ويوم العرض عليك اللهم من كانت من الصالحات الطاهرات ظاهرا وباطنا اللهم ارفع لها نصيفا على رأسها خيرا من الدنيا وما فيها يوم رفعت عباءتها على رأسها كالتاز وإلبسها يا رب العالمين من الذهب يوم أن غطت جمال يديها بالقفاز اللهم لا تجعل لها حاجة تتمناها إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم من أراد نساءنا بسوء اللهم فشل أركان وأخرث لسانا اللهم ومن تعرض لنسائنا الصالحان الداعيات إلى الخير اللهم من عاداهم فعاده اللهم من عاداهم فعاده ومن آداهم اللهم فآده اللهم جمد الدماء في عروق من عاداهم اللهم سكن منهم ما تحرك وحرك منهم ما سكن اللهم من دعت إلى خير أو أمرت معروف أو نهت عن منكر اللهم لا تجعل في صدرها حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لها في هذه الساعة وفي كل ساعة اللهم من أراد المسلمات بسوء اللهم فأشغله في نفسه اللهم أشغله بنفسه وبالأسقام والأورام اللهم يا رب العالمين هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف طلقه محمد صلى الله عليه وسلم